بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البلد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 رَبِّكُمَا تكذبان يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤلؤُ والمرجان فبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فبِأَيِّ آ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 والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 كُمَا شَوِيَ ظَمّ مِن نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجربون يطوفون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 طرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مجهامتان فبأي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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم